انسى الدنيا وريح بالك انسى الدنيا وريح بالك ووعى فكر في اللي جارلك We want to focus on the world inside the world, inside the world, inside اللي دو مكل حبايبك واللي ابتسامتك دي بالليل والغرامه مشغلان بك تشيل عنه من الهنايب قصاد وتشيل عنه هموم عاش اللي نسواه دو فايت لينيت فايت لي تشغل بالك مين في رحم حالك. كل اللي حبو حوالي من زي في الدنيا تهنى حتى النوب ملكي دوق الجمال وتمتع فيه من قبل ما يتبلو يزول ويوعي فت يوم تحزن فيه وسهر ده بكرا انهم حيطول انهم حيطول ليه تشغل بالك مين يرحمها